قال أجزل الله مثوبته المسألة الخامسة اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفى ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن وقال ابن كثير في تفسيره وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته قال لا ثم قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب ان يراها عليها ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة ان يهجم منا على أمر يكرهه قال وإسناده صحيح انتهى محل الغرض منه والأول أظهر والعلم عند الله تعالى ساقال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقول له ارجع ليرجع فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله هو أزكى لكم لان ما قال الله إنه أزكى لا شك أن لنا فيه خيرا واجرا والعلم عند الله تعالى المسألة السابعة اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من قوه إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب من اطلع في بيت قوم ففقاوا عينه فلا ديه له ثم ذكر من احاديث هذه الترجمه حدثنا علي بن عبد الله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 وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لم يكن عليك جناح لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم ان يفقؤ عينه انتهى منه وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنهم يحل لهم أن يفقعوا عينه وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إث ولا دية ولا قصاص لأن كلما أحله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا مؤاخذه على فعله ألبتة بنوع من أنواع المؤاخذه كما لا يخفى وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه متصلا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح انتهى منه وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ونظر إلى بيت غيره دون استئذان أن الله أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ عينه الخائنة وأنها هدر لا عقل فيها ولا قود ولا اثم ويزيد ما ذكرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه هم أن يفعل ذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة آنفا وهي قوله باب من اطلع في بيت قوم ففقا عينه فلا دية له حدثنا أبو اليمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه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 ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر انتهى منه وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات أيها المستمع الكريم حسبنا من هذا ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته